أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل المبادر يشاء من عباده على من يشاء قَالَتْ إِنْ إِنَّا مِنَ ولكم فيها جوال حين تريحون و تنكم الى 14